إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمشرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رزق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ المتين فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَذَلِكَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمُهُمُ الَّذِي يُعَدُّونَ صدق الله العظيم